مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنزِرُوا مُعْرِضُونَ قُلَ رَائِتُمَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا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 كفرت به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فأمن واستكبرت. إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اشدّه وبلغ أربعين سنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي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 وعد الله حق فيقول ماذا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على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 نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا عنالهتنا فاتنا بما تعذنا. من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ألاكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطلنا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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قُرْبَانًا لَهَا بل ضلوا عنهم وذلك وَمَا وما كانوا يفترون وإذ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرا مِنَ الجن القرآن فلما حضروه قالوا أوصت فلما قضي وَالَّذِينَ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَابًا إِن سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم كَمْ من مِّنْ عَذَابِنَا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ من دُونِهِ أولياء. أولئك فِي ضلال مبين. أولم الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة منها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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُّ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو وبعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون الانعام والنار مسؤول لهم، وكأيم من قوية هي أشد قوة. قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن قال على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا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 استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم و ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معه فَإِذَا عزم الْأَمْرُ فلصدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إنت ولايتم أن تفسدوا في لغ أن في لغ وتقطعوا أرحامكم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 ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فنعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء وصولا من بعد ما تبين لهم هداه يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول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 إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِنْ فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ تَضْغَانَكُمْ هَانْتُمْ هَأُولَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنْ اننا يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم بسم الله الرحمن الرحيم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 ليدخن المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها للنار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد بكم برضا واراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا تَدْخُلُ الْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا اِنطَلَقْتُمْ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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم نري بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما